والذين آمنوا بعمل الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفروا عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.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 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الْجِيْقَاعِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّوا وَثَاقًا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فداء فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض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 إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ